بوك تو سبتو اثنان وسبعون اثنان وسبعون ذهب بي فارقيا وجوب عمل شيء وجوب عمل شيء ذهب يجب يلزم يجب يلزم. يجب أن أرسل المكتوب. يجب أن أرسل المكتوب. يجب أن للفندق. يجب أن أدفع للفندق. في vas sve elitigi. يجب أن تستيقظ مبكرا. يجب أن تستيقظ مبكرا. Devi vas molte lavori. يجب أن تشتغل كثيرا. يجب أن تشتغل كثيرا. Devi vas esti accurata. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. لدراسة بلنيديلا بنزينوية. يجب أن يعبّأ التنك. يجب أن يعبّأ التنك. لدراسة ريباريلا أوتا. يجب أن يصلح السيارة. يجب أن يصلح السيارة. يجب أن يغسل السيارة. يجب أن يغسل السيارة. يجب عليها أن تتسوق. يجب عليها أن تتسوق. يجب عليها أن, أن تنظف الشقة. يجب عليها أن تنظف الشقة. يجب عليها أن تغسل الغسيل. يجب عليها أن تغسل الغسيل. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. يجب أن نذهب فورا. إلى المدرسة. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. يجب فورا إلى الطبيب. يجب أن تنتظروا الباص. يجب أن تنتظروا الباص. يجب أن تنتظروا القطار. يجب أن تنتظروا القطار. يجب أن تنتظروا التاكسي. يجب أن تنتظروا التكسي